فالترق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالترق بي ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما لديما بلغ العنان الضالون بجهادهم ومضائهم قصام الجبال وبنوا لمجدك سلما بديمائهم بلغ العنان فألتهنا اي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت واليث يهتف لن اعود فالتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والأيث يهتفوا لن أعود لن أنفني لن أشتكي لن أرتضي ذل القيود سأفمضي شامخا رغم المشقة والقيود انى وقد اشيق المنايا وارتدا ثوب الصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين، أنا وقد شيق المنايا ورتدَثُ بالصمت ما كان يوما خائرا. يخشى العداء أو يستكين. يا أيها البطل الذي فارقت أهلك في سكون. ورحلت ترفل باسما تشذو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولا علني يا إخوتي أكسى الخالدين يا من إله كل يوم مضى وشر الكرامة بالجهاء